والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم مِنْ من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن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 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عد لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمة واتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أَتَاكَ نَبَأُ الخصم إِذْ تسوروا المحراب إِذْ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان ذوى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء بغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك ان لَهُ عندنا لَجُلْفَى وحسن مَآبٍ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فاحكم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فيضلك وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عن سبيل اللَّهِ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما رسوا بما يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت, حتى توارت بالخجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه دسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب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 امن او امسك بغير حساب فان له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب واذكر عبدنا ايوب اذ ماذا ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فوهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا, رحمة منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث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 وإنهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع ودلكفي وكل من الاخيار هذا ذكر وانما للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحت لهم الابواب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 وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريه ام زاوت عنهم الابصار انَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُبُ أَهْلِ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ مَبِئٌ عَظِيمٌ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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سادرين فسجد الملائكه كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعبتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول